الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته من المهاجرين ولا أنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طبعا يقول الله عز وجل أيضا نحن نتابع في سورة آل عمران عن أحداث أحد وذكرنا سورة آل عمران بعد سورة الأنفال لأن الأنفال نزلت بعد سورة البقرة وسورة البقرة تناولت كما قلنا الأحداث الأولى في المدينة ثم ما قبل بدر في الجملة في الجملة وكذلك الأمفال تحدثت بدرجة خاصة عن معركة بدر وأحداثها ما قبلها ما بعدها في هذا الجو وكذلك صورة آل عمران أتت تتحدث عن جو معركة أحد وما بعدها وظروفها فوصلنا في الحلقة الماضية يعني إلى مسألة وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف أو او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرين في القران قليل وقليل من عباد الشكر فيدل على ان الانقلاب يحدث للاكثريه بالربط بين الايتين هذه لان الشاكرين غالبا اقليه الا اذا اعتبر ان المسلمين اقليه وسط الجزيره العربيه ربما وهذا كما قلت نحن نفتح الاحتمالات ليس عندنا تعصب لطرح فكرة معينة افتحوا الاحتمالات وادرسوا ثم يقول الله عز وجل عن أحداث أحد نحن نترك بعض الآيات التي قد لا تدل على الحدث مباشرة يقول يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين مثل ما حذر من طاعة الذين اوتوا الكتاب هبار المؤمنين من طاعه الذين كفروا وهذا يدل على ان هناك فئه من المؤمنين يطيعون هؤلاء وهؤلاء لان في الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتابه يردوكم بعد ايمانكم كافرين وهنا يقول يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ايضا معنى الذين كفروا هنا بالمعنى الاصلي عبده الاصناع وان كان المراد الذين كفروا المعنى المتمدد داخل الجماعة المسلمين فهذا أبلغ ثم يقول بل الله مولاكم وهو خير الناصرين لكن اجواء المعركة تؤكد أن الذين كفروا قد يكون الأصليين وقد تكون لهم امتدادات سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده والآن يتحدث الله عن معركة أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير إلى آخر الآيات هذا وصف تقريبا لمعركة أحد وهو وصف يختلف عن وصف كتب المغازي والسير كتب المغازي والسير تقول أنهم مستعدون والحمد لله وانما بعد الهزيمة نزل أصحاب جبل الرماه وجمعوا الغنائم ثم أتاهم خالد بن وليد بن خلف الجبل ثم وقع الفشل وقتل المسلمون بعضهم بعضا وصيح بأن النبي قد قتل فأسقط في أيديهم هذا كله قريب من الصحيح قريب لكن ليس فقط نحمل جبل الرما جبل الرما ليس هذا وحده هناك ما هو أكثر امتدادا أيضا من هذا نحن عندنا رغبة في تحميل فئة تحميل فرد مسؤولية آية خلاص تموت الآية بموته هو المسؤول عنها فأما أن نحمل, أن نحمل أخلاق متصلة في بعض من كانوا حاضرين وهذه الأخلاق ربما, ربما رحلوها إلى التراث ربما رحلت إلى سياسات معينة ربما رحلت إلى نظريات وهكذا هذا لا نتحمله فعلى في الله هنا في شرحه أو في بيانه لما جرى يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر هنا فيه تنازع في الأمر يجب أن يبحث ما هو هذا التنازع هل هو في القيادة؟ هل هو في الآراء؟ هل هو في العرض على قريش لنكون؟ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا يعني ليس المقصود بيريد الدنيا أنه ليس بمؤمن هو مؤمن مسلم لكنه يفضل الدنيا عنده المصلح الدنيوي رقم واحد واليوم نرى كثير من المسلمين هكذا يقول رقم الدنيا رقم واحد بعدين يجي الله ورسوله والدين وكذا هذا بعدين هذا موجودة وهي تقريبا شائعة في تقريبا أكثر المسلمين ولا نبرئ أنفسنا أكثر المسلمين على هذا العقيد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الذي يريد الآخرة غالبا يكون يشهد لله يحب الله ورسوله يشهد للمعلومة للمعرفة يتبعها لا يخشى في الله لما تلائم لا يبحث عن جماهير لا يبحث عن, عن جمهره وثناء يبحث عن المعلومة الصحيحة ويحاول نصرها بقدر ما استطاع هذا غالبا أقرب إلى الله أما الذي لا يقول حق لأن حزبه أو طائفته أو أصدقاءه أو زملاءه والله تربي ينتقدوك هذا فضلهم على, على, الحق, على الحق الذي يعرفه وكل حق ندركه هو متفرع من الحق الأول من الله عز وجل كل حقائق الدنيا كل حقائق المعلومات هذه الحقائق المجزأة هي متفرعة عن الحق سبحانه وتعالى فلا يجوز فمن فضل جماعته ومذهبه وتراثه وما ورثه من فضله على حقيقة ولواحدة فقد فضلها على الله عز وجل من حيث لا يشعر لأنه يظن أنه أن المعلومات الكبرى أن الحقائق الصغرم هي مشكلة تنكر هذه الحقيقة، تنكر هذه، في أنت تؤمن بالله اليوم الآخر وتكفيك، هذا وهم، هذا وهم إنكار حقيقه ثم حقيقة حقائق جزئية سيؤدي إلى إنكار الحقيقة الأكبر وهكذا إلى أن يغطي الله على كل بريء على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكسبون من علم أو عمل على حال هذا هنا منكم من يريد الدنيا؟ نحن تصورنا انهم كلهم يريدون الاخره الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفى الابتلاء ولا قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم يعني تصور بالله هذا كان النبي يناديهم وهم لا يلتفتون بالله تصور انت الآن لو أنت في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس مع النبي يا أخي مع قريبك مع قائدك مع أستاذك وهو يناديك وأنت تهرب أليس هذا غريبا طيب تصور أنك مع النبي يناديك وأنت تهرب يعني تعال يا فلان يا فلان ألا تعرفني يا رسول الله وأنت مشمر هل هذا هو الإيمان الذي الخيالي الذي صبغناه على جميع ذلك الجيل هذا إيمان خيالي غير صحيح يجب أن نعود للقرآن لنعرف أنواع الناس، أصنافهم، أقسامهم، تمايزاتهم، تحولاتهم، وهكذا إذن يقول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلون على أحدهم والرسول يدعوكم في أخراكم بل حتى ذكر أن بعض الناس لا أحب أتوسع في كتب المغازي وإلا أن أم عمارة كانت تنادي بعضهم يا فلان يا فلان إن كنت فارا فاعطني سيفك على الأقل المرأة تناديه أعطني سيفك وأهرب فهذا الذهول نتيجة سيذكر الله العلة نتيجة أن الشيطان استزلهم الشيطان كان يسكن أخذ من من المعرفة نصيب المعرفة إذا قلت تمكن الشيطان وأت الخور والجبن متى يكون الشخص شجاعا عندما يطرد الشيطان كثيرا ويتحلى يرتبط بالله عز وجل أنا مع الله والأقتل وووول يكون ماذا؟ وليكن ماذا لا يقتل ماذا في؟ لابد أن يستحضر هذه أن يستحضر أن يتعلم المسلم معنى الدنيا ومعنى الآخرة ومعنى الله وسننه في الأرض ومعنى النبوة ومعنى... هذه ومضى زينة الحياة الدنيا كم ستعيش؟ يعني كم سيعيش الواحد منا؟ يجتهد كل الاجتهاد من أجل أن يظفر بآخر ثلاثين سنة من عمره يعني يدرس ويتعلم في الجامعة ويأخذ دكتوراه في كذا من أجل أن يستمتع بآخر ثلاثين سنة أول نصفها استئجار في شقة وسيارة بال... بالإيجار أيضا أو ربما بالتقسيط ثم آخر عشر سنوات ربما يرتاح ويحصل يعني يصبح له رصيد طيب لماذا هذا الكد كله من أجل عشر سنوات طيب لماذا طيب إذا كنت مؤمنا بأن هناك يوم آخر وهناك جنة وهناك نار إذا لماذا لا نجتهد أكثر فيه؟ طبعا أنا للأسف ما أحب أنصح هذه النصائح لأنني أنا مقصر في نفس انا مثل هؤلاء الذين دممتهم قبل قليلا فلا أحب أن أمدح نفسي بشيء أو أنصح كأنني ما شاء الله بريء من هذا لكننا نحاول نسأل الله أن يقوينا على قول الحق وكلمة الحق ويعني نزحف زحفا وإلا فالإيمان مراتب عالية لم نصل إليها بعد على أي حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يعلمنا والثقافة هنا أنا أنصح الشباب خاصة ربما الشيوخ ما أعرف يعني الذين تمرسوا في التراثيات لا أعرف لكن الشباب أن يبحثوا عن أهمية المعرفة في القرآن عن أن يبحثوا عن قيمة معرفة الله أول الدين معرفته كما الإمام علي يقول عن الله عز وجل أول الدين معرفته وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيد وإلى آخر النص المعروف في عن الإمام علي فمعرفة الله تعطي شجاعة في القلب لو كان هؤلاء الفارون يعرفون الله تماما يعرفون أنهم مبتلون أنهم محصون ما هرب ما كانوا هربوا والرسول يدعوهم في أخرى هذا مشهد عجيب يصورها القرآن والرسول يدعوكم يعني على أي حال بعد الفاصل نكمل إن شاء الله موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.almaliki.com <مصفيق> <مزل> بسم الله طبعا ذكرنا ان المشهد مشهد ان الرسول يدعوهم في اخراهم هذا رد على بعض الروايات التاريخية التي ذكرت أن عله هزيمتهم لأنهم علموا بأن النبي قد مات ونهزم هنا الله كأنه ي... الله بالتأكيد يعني هو يعلم ماذا سيكتب فيجعل الرد قبل ذلك اذ تصعدون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في اخراكم يسمعون النبي ويناديهم يناديهم أو على الأقل أمر من يناديه أليس في هذا عجب هو صحيح أنه أشيع أن النبي قتل لكن بالغوا في هذه الإشاعة ابن قميء القرشي وعاء وأخو سعد بن أبي وقاص أظن عامر عامر بن أبي وقاص نعم وأحد أجداد الزهري ابن شهاب جرحوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ال... فربما أشاعوا بس هذه الإشاعة ليست مبررا يعني القرآن يرد أن الرسول كان يدعوهم ساعة الفرار ساعة الفرار كأنها, كأنها قبل الإشاعة أو أن الإشاعة لم تكن بهذا الصورة التي صورتها كتب المغازي كأنهم إنما هربوا حبا للرسول الله يا سلام أو كأنهم توقفوا عن الحرب لأنهم ما يعني هذا, هذا الاعتذارات اسلوبها غير الاسلوب القرآني القرآن. الله لا يجامل احد الأسلوب القرآن يختلف الأسلوب القرآني يختلف يتصعيون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم غم الهزيمه مع غم أنه سيؤخذ عليها أنه هرم لكي لا تحزنوا على مفاتكم ما أصابكم أو ربما الهزيم بشكل عام غما بغم والله خبير بما تعملون ثم, نزل ثم ذكر ثم نزل عليكم ثم نزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس إن يغشى طائفة منكم الذين يصيبهم النعاس وهم مع النبي المؤمنون الثابتون يغشاهم نعاس كما غشيهم يوم بدر تمام وطائفة هنا يفصل الله عز وجل ثم أنزل الله من بعد الغم أمنة النعاس إن يغشى طائفة منكم وهذا قصص مذكورة في المغازي وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ما يهمهم رسول الله يهمهم نفسه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء هم يتمنون أن يكون لهم القيادة نحن ما لنا قيادة نحن يعني عندما انهزموا عندما انهزم المنهزمون يوم احد وهم الأكثرية كما قلت ما بقي إلا القليل من أصل سبعمائة كما تذكر كتب المغازي بقي القليل جدا البعض يقول ثلاثة إلى عشرة إلى ثلاثين في هذا الحدود. هذا الفريق المنهزم ي... الشيطان يريد أن يبدي له عذراً فاستجاب بأنه والله سبب الهزيمة لأنه ما لي أمر أنا ما لي قيادة لو لي قيادة كذا وكذا وكذا وغالباً يتحجج الفاشلون يتحججون بهذا كل فاشل أو منهزم يتحجج بحجج أخرى لم... لا يقول والله أنا, خف... أنا خفت و. ملت ولا الدنيا كنت أريد الدنيا وأخطأت في هذا يعترف لا يأتي ياتي بأمور أخرى وهي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ما ماذا كانوا يظنون بالله يظنون ماذا وظن الجاهلية ماذا هذا يحتاج إلى بحث هل مقصود أنهم يظنون أنهم تفاجئوا بالهزيمة وظنوا أن الله لن ينصرهم لن ينصرهم وأن الله وعدهم فأخلف مثلا أو يظنون ماذا هذا ظن جاهلي كذلك ويقولون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون بل هذا تفسير يقولون هل لنا من الأمر من شيء ظن الجاهلية الجاهلي يوزع السلطات الجاهلي يوزع السلطات للقبائل القوية هذا لأنه فسر لم يقول ويقولون قال يقولون هذا يدل على أنه تفسير الظن يقول نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ما هو يقولون هذا كأنه تفسير لذلك الظن ما هو يقولون هل لنا من الأمر من شيء هم يحتاجون أن يكون لهم كما تصورنا تنازعتهم في الأمر الأمر إذا أطلق في القرآن قد يعني القيادة ليس المشورة فقط فقد استشارهم النبي في المسجد النبوي بال بالخروج وناس أشاروا بالقعود ونعرف كيف تمت هذا يعني نسير إلا أن هل لنا من الأمر من شيء كأنهم يطلبون أمراً امر قياد امر مؤثر الله اعلم يعني يحتاج يحتاج الى بحث وهل هذا الامر استمر فيما بعد قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك هذا طعن اخر يقولون لو كان لنا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا هذا هذا قله جهل يعني او قله علم بالله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 وقد فتح لهذه الفئة أكثر هذه الفئة التي كانت داخل الجماعة المسلمة ولها مرة موالا مع الكفار مرة فتح لها أكثر من باب أكثر من فرصة لتتوب لكنها يظهر بعضها بعضها ازداد كفرا وبعضها لعله تاب يعني وسيأتي التفصيل يا أيها الذين آمنوا طبعا ذكرنا هنا اعتراضهم على القضاء والقدر وعدم فهمهم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 إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ماتوا وما قتل هذا الذين كفروا هنا المعنى ليس المعنى أن الذين كفروا يعني كفار مكة كانوا يقولون لو لبثوا ما قتلوا وكذا الذين كفروا هذا بالمعنى معنى النسبي كفروا ببعض الكتاب وهذا لأنه لا حضر لأن الآن الذين آمنوا لا يحذرون من سوالف يسولفها أهل مكة في بيوتهم يحذرون من سواء من أحاديث طبعا سوالف ذي يحذرون من أحاديث تتم بين بين المؤمنين أنفسهم المخالطين لهم المخالطين لهم هذا هذه المخالقة تؤدي إلى نقل معلومات فالله عز وجل يحذ يريد أن يجعل سدودا أمام هذه المعلومات والاعتراضات على الهزيمة وعلى قدر الله ولو كذا لما كان كذا ولو كذا يعني هذه والعلّة ليست هذه العله أنهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة واستزل لهم الشيطان وبعض نوبهم وهربوا هذا العله الأساسية أما التخطيط ولو فعلنا ولو كذا ولو كذا هذه اللو التي تفتح من الشيطان هي في هذه النواحي هنا يقول هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني غزاه كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 وننساها مع الوقت نتيجة هذه أيضا نتيجة عمل شيطاني عجيب يصور لك بأن الاخره بعيدة جدا وهناك تفصيل في اليوم الآخر لعلنا نأتي ربما نأتي عليه وربما لا نتعلم لأنه له علاقة معرفية ليس له علاقة بالناحية بالناحية الأحداث والسير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نواصل الآن حتى ناخذ الوقت فبما رحمة من الله اللنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب ولو كنت فضا غليظ القلب لم نفض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن, إن ينصركم ان ينصركم إدغام إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي مغل يوم القيامة كل هذه خاصة ببعض أحكام القتال ثم يقول الله عز وجل لما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم المؤمنين شرحناها وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وليعلم الذين نافقوا هذا الذين عزلوا في المدينة غير الذين هربوا وذموا قبل الآن يعود على أصحاب المنعزلين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون طبعا نحن هنا نحمل عبد الله بن أبي وجماعته أنهم هم الذين انخذلوا بثلث الناس قد لا يكون الواقع كذلك يعني أيضا لأن الهجم على الأنصار وتحميل الأنصار النفاق وتحميلهم المسؤولية اتى من السلطات القرشيه ورواتها فلا بد من قرينه يرجح هل, ال... هل المنعزلين فقط من الأنصار؟ هل المنعزلين الذين لم يخرجوا الى احد هم فقط من... من أصحاب عبد الله بن ابي من الخزرج ام كان للاوس ايضا اصحاب ابي عامر الفاسق لأن ابا عامر الفاسق كان قائدا وهو زعيم الاوس حضر مع ابي سفيان وكان معه خمسون من الاوس فكيف فسي... سيؤثر على البقيه لكن الهجمة تمت على الخزرج لأنهم أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام واهمل منافق الأوس الاكبر وهو أبو عامر الفاسق وضخم منافق الخزرج وهو عبد الله بن أبي لقربه من النبي من جهة الأخوال فإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل في هذا المعنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي